والليْلِإذَا يَغشَاء وََّهَارِ إذَا تَجَلَّ وَماَا خَلَ قَذَّكَ رَ وََأُثَ إِ سَعيَكُمْ لَشَتَّاب فَأََّا مَنْ أَعطَوَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالحُصنَا فَسَنُ يَِّرُهُ للُِصرَ وَأََّ مَنْ بَخِلَ وَْتَغْنَا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 ذرتكُ النار تَلَ لا يصللَه إِ الأشق الذي كَذَّبَتَوََّ وَوسجَبُه الأدق الذي يؤت م لَ ييتزَك وَما لحد عندَهُ مِ ماتين ترزا الا بتغراء وجه ربه الاعلى ولن سوف يرضى